119. <تصفيق> تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 112. <أولا> من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيد وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْرِجَ الْأَرْضَ كَامِلَةً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ قال وقالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها 123. في الأرض رواسي أن بكم وبث فيها من كل دابة 124. وأن 117. وقالنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 118. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبيم